أحسب لم يَرَهُ لم أَلَمْ أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهبيناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة